هل على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه أمشاج شاج نبتليه فجعلناه سيئا بصيرا 129. إذا أدريناه السبيل إما شاكرا إِنَّا أَعْتَدْنَا 110. إما ويخافون يوما كان شرمه مستقيرا Dat is een Leven lang niet No. سبيعا بصيرا إنا هديناه السبيل إنا شاكرا وإنا كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعرا إِنَّ الْأَبْرَارَ يشربون من كَأْسٍ كان مزاذا كافورا اين ليشربوا بها عباد الله يفكرونها تفكيرا يوفون بالنهر ويخافون يوما كان شره مستقيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويكينا شخصا ولا زنريا وداية سمعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما I mm feel -hmm. さあ、 تفسير سوره الاعراف